اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام كتاب احكمت اياته ثم فصلت للد حكيم خبيث الا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشيد وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا يُمَتِّعْكُم مَّتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مَّسْمُومٍ وَيُؤْتِكُمُ الَّذِي فَضْلًا فَضْلَهُ وَإِن تَوَلّوا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ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 ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته لا يقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور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 أَبَائِقُمْ بِهِ صَدْرُكَ أَنْ يَقُولُوا لَوْلَا نُزِلَ عَلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ إنما انت نذير والله على كل شيء وكيل ام يقولون افتراه قل فأتره يُبْعَثُ عَشْرُ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فإِلَّا مَن يَسْتَجِبُ لَكُم فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنْزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَلَلَّ إِلَهًا إِلَّا هُوَ فَهَلْ أَن تُمْسِلُونَ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 أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تكفي مدية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون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 ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون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 ان الذين امنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الى ربهم اولئك اولئك اصحاب الجنه هم فيها خالدون مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي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 ويا قوم لا اسالكم عليه ما لا ان اجري الا على الله وما انا بضارد الذين امنوا انهم ملاقو ربهم ولكنني ولكنني أراكم قوما تجهلون ويا قوم من ينصرني من الله إن قرضتهم أفلا تذكرون ولا أقول لكم عن خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول إني ملك ولا أقول الذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين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 قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين ولا ينفعكم نصحين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 فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون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 فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم حتى إذا جاء أمرنا وفاردت النور قل نحمل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 وَقَالَ اَرْكَبُوا فِيهَا بِاسْمِ اللَّهِ مَجْرِيهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني, يا بني أركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال ساؤي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم قال لا عاصما اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقيل يا أرض بلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر, وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين ونادى نوح الربه فقال رب إن نبني من أهلي وإن وعdek الحق وإن وعdek الحق وأنت أحكم الحاكمين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 وبركات عليك وعلى أمم من من معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنتَ تَعْلَمُهَا أنت وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ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 وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ, ويزدكم قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْ مُجِرِمِينَ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 وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظ وَلَمَّا جَاءَ أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمت منا ونجيناهم ونجيناهم من عذاب غلي. وتلك عادوا جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسوله والتبعوا والتبعوا أمر كل جبار عديد وأتبعوا في هذه الدنيا لعنتا ويوم القيامة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 إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ قَالُوا يَا صَالِحُ قَدْ كُنْتَ فِينا مَرْجُوًّا قَبْلَ هَذَا أَتَنْهَانَا أَنْ نَعْبُدَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ من مما تدعون إليه مريب.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 واخذ الذين ظلموا الصيحه فاصبحوا في ديارهم جاثمين كان لم يغنوا فيها الا ان ثمود كفروا ربهم الا بعد لثمود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 وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها, فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتاء ألد وأنا عجوز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 أليس منكم رجل رشيد؟ قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لا تعلم ما نريد.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 ولا تبخس الناس أشيائهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ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 وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب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 ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا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 إني معكم رقيب وَلَمَّا جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا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 وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وما أمر في الرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبأس الورد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الجفد المرفود ذلك من أنباء القرى عليك منها قائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم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 وكذلك أَخْذُ ربك إِذَا اخذ القرى وهي ظالمه ان اخذه اليم شديد ان في ذلك لا لمن خاف عذاب الآخرة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 فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق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 مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ آبَاؤُهُمْ مِن قَبْلِ وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوسِ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ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 فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا وَأَقِمِ وأقم الصلاة طرفين نهار وزلفا من الليل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 واتبع الذين ظلموا ما فِيهِ فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ولو شاء ربك لجعلن سَأُمَّةً وَاحِدَةَ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَوْمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنِّ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 وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون